قافلة الهدى الدعوية مدخل الشيطان الأعظم على الإنسان الضعيف هو باب الغفلة وهو نسيان الله يعني الشيطان له على الإنسان مداخل يدخل إليه هذا يدخل له الشيطان عن طريق الشهوة فيزين له الشهوة ولهذا يقع أسير لها بينما هذا يزين له الشيطان المعصية عن طريق الطمع يعرف قضية الطمع عنده وهذا يزيد له الشيطان عن طريق الظلم والاستعلاء يعرف قضية الظلم عنده وهذا يزيد له الشيطان عن طريق الحسد يعرف قلبه وهذا لكن ليس كل الناس يقع عن طريق الشهوة هناك من الناس من لا تحركه وليس كل الناس يقع عن طريق الطمع هناك من الناس الفقير لا يطمع أو من كان عنده أموال قد لا يطمع أو قد يقل الطمع وبعض الناس سخي نفس كريم ولهذا ما تؤثر عنده إشكالية الطمع إذا في هذه الأبواب الناس يختلفون قلة وكثرة لكن مدخل الشيطان على الإنسان أو على الناس جميعا هو باب الغفلة يحصل من باب الغفلة ما لا يحصله من جميع الأبواب ولهذا إذا سلط الشيطان على الإنسان الغفلة ولو ثانية نال منه حظه قال الله إن الذين اتقوا متقين يعني متذكر لربه كثير الذكر كثير الصلاة دائما المراقبة لله دائما المحاسبة هذا مثل هذا متى يغفل هذا؟ قليل نادر إلا أحيانا يتربص الشيطان به حتى إذا غفل في هذه الأحيان الصغيرة في يومه وليلته دخل منها الشيطان ونال منه ما يستطيع أن ينون قال الله إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان ما يستطيع الشيطان أن يمر الذين اتقوا إلا على شكل طيف طائف يمر وهو مسرع ويأخذ منه حاجته لعله يحظى منه بكلمة لعله يحظى منه بنظرة، لعله يحظى منه بحركة، لعله يحظى منه باحتقار للمسلمين، لعله يحظى منه بأي أمر من الخطايا من الخطايا والذنوب، لعله ينسيه ذكر الله في هذه الدقائق. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا. فالغفلة لا يوجد باب يسل يتسلب فيه الشيطان علينا جميعا أيها الإخوة مثل الغفلة حتى الأتقياء، الأصفياء، الأنقىاء مع ذلك الشيطان يحاول قدر الإمكان أن يدخل من باب الغفلة عليهم لا لا هذا الصنف الطاهر فكيف غيره من الأصناف فكيف الذي يخطئ فكيف الذي يغفل كثيرا كثيرا ولهذا أنا ذكرت هذا الأمر كما ذكر في هذه الآية لأبين لكم أن قضية نسيان الله ليس أمرا عاديا